ستطعتم أن تُنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آل إربكوا ما تكذبان يرسل عليكم شر من نار ونحاس فلا تتصيران فَأَيُّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كالدِّهَانِ فَأَيُّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَ إِلَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَا جَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالْنَّوَاصِي وَالْأَقْوَدَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ آلِهَةَ جَهَنَّمَ الَّتِي يُكَلِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ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 وجن الجنتين دان، فبأي آل ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آل ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آل ربكما تكذبان هل الجزايل الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا لنضاحتان فبأي آلاء مَا تَكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان شوّن قصورات في الخيام، فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ لم يطمسوا الناس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ متكئين على رفرف خطر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام